أبو بكر ينادي في شام الجهاد أجدنا جميعا منب النداء والله لنا غاية أسامة باللادين ليس لنا إلا سبيل الجهاد والله قد دعانا نلبي ننادي لا ليس لنا إلا سبيل الجهاد والله قد دعانا نلبي ننادي أتخشى إيران لا لا لا ألف لا وحزب الشيطان لا لا لا ألف لا أتخشى إيران وحزب الشيطان لا لا لا, لا جئنا للشام والله مبايعينا دولة الإسلام والسيف بأيدينا كماء وأشلاء ترانيما لنصرة خير مرسدينا جئنا للشام والله مبايعينا دولة الإسلام والسيف بأيدينا اومن اشلا ظالما للصوت بكر ينادي في شام الجهاد اجبنا جميعا من لب قد فان الهجره الى دار الاسلام واجبة